بسم الله الرحمن الرحيم إذا نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخل في ذي الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا